وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأدفعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أَقْلَدَ إلى الْأَرْضِ واتبع هواه فمثله كمثل تلب إن تحمل عليه الهد فمثل فمثل الكلب تحمل عليه يلهز أو تتغفه يلهز ذلك مثل القوم الذين كذبوا في آياتنا فاقصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يظلم فأولئك هم الخاسرون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 وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة بِالْحَقِّ بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا مِنْ من حيث لا يعلمون لَهُمْ لهم إن فيدي متين يَتَفَكَّرُوا يتفكروا ما بصاحب من إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون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 ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إِلَّا إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقت من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشتها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أتقلت تعوى الله ربهما لئن آتيتنا مِنَ لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما طالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يستبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون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 قل اجعوا شركاءكم مسيدون فلا تنذرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 وَإِنَّا يَنْزَعُ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاتَّعِذْ اللَّهَ إِنَّهُ شَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا إِذَا مَسَّهُمْ قَائِطٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْطِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْظِ مَا لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لم تأثن بِآيَةٍ قالوا لو لجت بيتها فل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بطائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصفوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضوعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآطال ولا تكن من الغابين ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويثبتونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الانسان قل الانسان لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله فأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا كنيت عليهم آياته رسادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 إذ يعذكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتوتون أن غير ذات الشوفة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويضطن الفاصل ولو فره المجرمون إذ تستغيطون ربكم فاستجاب لكم أني ممتكم بألف من الملائكة مرددين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نقر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعات أمنة منه وينزل عليكم السماء ما الليطهره به ليطهره به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليغبط على قلوبكم ويثبت به الاقدام إذ ربي ربك إلى الملائكة بأني معكم فجَبَّتُ الذين آمَنوا سَأُقِي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق فَضِّبوا فوق الأعناق وَاضْرِبوا منهم كل بنان بِأَنَّهُمْ شَرٌّ الله ورسوله ومن يشاطق الله ورسوله فإن الله شهيد العقاب ذلكم فذوقوه وأن الكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوه بالأدبار.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 وليضلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن فيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو فترت وأن الله مع المؤمنين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 واتقوا فتنة لا تطيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذقوا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض فقابون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره فآواكم وَأَيَّدَكُم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تكونوا الله والرسول وتكونوا أما باتكم تعلمون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 فإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا كتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم من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 وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يطبون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المستقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان طلاتهم عند البيت إلا متاء وتخديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إِنَّ الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حَسْرَةً ثم يغلبون والذين كفروا إِلَى جهنم يخشرون ليميث الله مِنَ من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أُولَئِكَ هم الْقَاسِرُونَ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سمة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةه ويكون الدين كله لله فإن تهوا فإن الله بما يعملون بصير